ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَمْ بِقَدَرِم فَأَسْكََّهُ فِي الأأَْرض وَإَِّ عَ ذَهَابٍِ بِهِ لَ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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا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 فِي ذَلِكَ لآياتاتِ وَإِن كَُّا لَم بَتَلين ثَُّأَ شَأنَّ مِن بعدَعِْهِمْ قَرنًا آخَرين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 يعيدكُمْ أنكُم إذَا مِت وَكُتُم تُرَابَ وَعِظَامَد أَكُمْ مُخْرَجُ هيَيهَا تَ هيَيهَا تَ لِماتُ عَدُ إنِْهِي إِللاا حَياةَُدّ يَانَمُ وَنَحِيياَا وَماَا نَحْنُ بِمَ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 فَأخَذَتهُم الصَّيْحَةُ بِالحقَقِّ فَجَعلناَاهُم غُثَ فَبعْدَل للِلقَوْمِ الظَّالِمين ثمَُّ أَن شَأنَّ مِنْ بَعِْهِم قُرونَد آخَرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أَُّةِ أَجَهَا وَماَا يَْستَأخِرُون ثم أرسلنا رُسُلَنَا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم مَا أَرْرسَ النامُوس وَأَخَاههَاونَ بِآياتنَ وَسُلقَانِ مُبِ إِلَ فِرعَونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكبَر وَكَانُوا قَوْمَر عَ فَقَاوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرَيينِ مِثِنَا وَقَوْمُهُ مَا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 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ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 وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلِ اتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا اننا لبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن وَمَن ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا يُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ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 افَحَسِبْتُمْ انَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ